يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤيه وفصيلته التي تؤيه وما في الأرض جميع ثم يعجك لا إنها لظا.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 إِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ